الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السابع والخمسون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وهو من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد قال الشافعي قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فالاقراء عندنا والله أعلم الأطحار فإن قال قائل ما دل على أنها الأطهار وقد قال غيركم الحيض قيل له دلالتان إحداهما الكتاب الذي دلت عليه السنة والأخرى اللسان فإن قالوا وما الكتاب قيل قال الله تبارك وتعالى إذا طلقت نساء فطلقوهن لعدتهم وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تدخر ثم تحيض ثم تدخر ثم إن شاء امسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر ينكر طلاق امرأته حائضة، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرت فليطلق أو يمسك. النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقت نساء فطلقهن لقبل أو في قبل عدتهن. قال الشافعي رحمه الله أنا شككت. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن، وهو أن يطلقها طاهرة لأنه حينئذ تستقبل عدتها ولو طلقت حائضة لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض فإن قال فما اللسان قيل القرء اسم ودعى لمعنى فلما كان الحيد دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دما يحتبس فلا يخرج وكان معروفا من لسان العرب أن القرأة الحبس تقول العرب هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه وتقول العرب هو يقري الطعام في شدقه يعني يحبسه في شدقه وتقول العرب إذا حبس الرجل شيء قرأه يعني خبأه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقرأ في صحافها أي تخبس في صحافها قال الشافعي اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة منت عبد الرحمن فقالت صدق عروه وقد جادنها في ذلك ناس وقالوا إن الله تعالى يقول ثلاثة قروب فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وهل تدرون من الأقراء الأقراء الأطهار أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إن وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها قال الشافعي رحمه الله وأخبرني سفيان عن زهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها إلى طعمت إذا طعنت المطلقة في البن من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وأخبرنا نالك رحمه الله عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص يعني بن حكيم هلك بالشام حين دخلت امرأته في الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب المعاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنما إذا دخلت في الدم من الحوضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها وأخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني سليمان بن مسار عن زيد بن ثابت قال إذا طعنت المرأة في الحوضة الثالثة فقد برئت وفي حديث سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان وابن عمر قال إذا دخلت في الحيوة الثالثة فلا رجعه له عليها وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا طلق الرجل امراته فدخلت في الدم من الحيوة الثالثة فقد برئت منه ولا ترثه ولا يرثها أخبرنا مالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيوة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما زاد غير الشافعي عن المالك رحمه الله ولا رجعة له عليها قال مالك وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا قال الشافعي رحمه الله ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهار كما قالت عائشة رضي الله عنها والنساء بهذا أعلم لأنه فيهم نلاث في الرجال أو الحيض فإذا جاءت بثلاث حيض حلت ولا نجد في كتاب الله للغسل معنا ولستم تقولون بواحد من الطولين يعني أن الذين قالوا إنه الحيض قالوا وهو أحق برجعته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة كما قاله علي وابن مسعود وأبو موسى وهو قول عمر بن الخطاب أيضا فقال الشافعي فقيل لهم يعني للعراقيين لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا بقول أحد من السلف علمناه فإن قال قائل أين خالفناهم قلنا قالوا حتى تغتسل وتحن لها الصلاة وقلت إن فرأت في الوسل حتى يذهب وقت الصلاة حنت وهي لم تغتسل ولم تحن لها الصلاة انتهى كلام, كلام الشافعي رحمه الله قالوا ويلن على أنه الأضهر في اللسان قو الأعشا أفي كل عام أن تجاش الغزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك فالقروء في البيت الاطهار لأنه بيع اطهارهن في غزاته واثرها عليهم قالوا ولأن الطهر اسبق إلى الوجود من الحيض فكان اولى بالاسم قالوا فهذا أحد المقامين وأن المقام الآخر وهو الجواب عن أدلتكم فنجيبكم بجوابين مجمل ومفصل أن المجمل فنقول من أنزل عليه القرآن فهو أعلم بتفسيره وبمراد المتكلم به من كل أحد سواه وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء بالأطهار فلالتفات بعد ذلك إلى شيء خالفه بل كل تفسير يخالف هذا فباطل. قالوا وأعلم الأمة بهذه مسألة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهن بها عائشة رضي الله عنها لأنها فيهن لا في الرجال ولأن الله تعالى جعل قولهن في ذلك مقبولا في وجود الحيد والحمل لأنه لا يعلم إلا من جهتهم فدل على أنهن أعلم بذلك من الرجال فإذا قالت أم ممن رضي الله عنها إن الأقراء الأطهار فقد قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني قالوا وأن الجواب المفصل فنفرد كل واحد من أجلتكم بجواب خاص فهاركم الأجوبة أن قولكم إن أن يراد بالأقراء في الآية الاطهار فقط أو الحيض فقط أو مجموعهما إلى آخره فجوابه أن نقول الاطهار فقط لما ذكرنا من الدلاله قولكم أن اقتضى ثلاثة إلى آخره قلنا عنه جوابان أحدهما أن بقية الطهر عندنا قرء كامل فما ثدت إلا بثلاث كوامل الثاني أن العرب توقع اسم جمعها الاثنين وبعض الثالث كقوله تعالى الحج أشهر المعلومات فإنه شوال وذل تعده وعشر من ذي الحجة أو تسع أو ثلاثة عشر ويقولون لفلان ثلاث عشرة سنة إذا دخل في السنة الثالثة عشر فإذا كان هذا معروفا في لغتهم وقدم الدليل عليه وجب النصير إليه وأن قولكم إن استعمال القرأ في الحيض أظهر منه في الطهر فمقابل بقول منازعيكم قولكم إن أهل اللغة يصدرون كتبهم بأن القرأة هو الحيض فيذكرونه تفسيرا لللفظ ثم يردفونه بقولهم بقيلة أو وقال بعضهم هو الطهر ومن أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة ويصرخون بأنه يقال على هذا وعلى هذا ومنهم يجعله في الحيض أظهر ومنهم من يحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح فالزوهري رجح الحيد والشافعي من أئمة اللغة وقد رجح أنه الطهر وقال أبو غبيد القرء يصلح للطهر والحيض وقال الزجاج أخبرني من أفق به عن يونس أن القراء عنده يصلح للطهر والحيض وقال أبو عمر بن العلاء القرء الوقت وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر وإذا وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغة فكيف يحتجون بقولهم إن الأقراء الحيض؟ قيلكم إن من جعله الطهر فإنه يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم وإلا فالصغيرة والآلسة ليست من ذوات الأقراء وعنه جوابان أحدهم المنع بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحب ثم حاضت فإنه تعتد بالطهر أبن يطلقت فيه قرأة على أصح الوجهين عندنا لأنه طهر بعده حيض وكان قرآ كما لو كان قبلهم حيض الثاني إن وإن سلمنا ذلك فإن هذا يدل على أن الطهر لا يسمى قرآ حتى يحتوشه دمان وكذلك نقول فالدم شرط في تسميته قرآ وهذا لا يدل على أن نسمى الحيض وهذا كالكأس الذي لا يقال على الإناء إلا بشرط كون شراب فيه وإن فهو أو قدح والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إلا كان عليها طعام وإلا فهو خوان والكوز الذي لا يقال لمسمىه إلا إلا كان ذا عروة وإلا فهو كوب والقلم الذي يشترط في صحة أطلاقه على القصبة كيهوها مبرية وبدون البري فهو أنبوب أو قصبة والخاتم شرط إطلاقه أن يكون لا فص منه أو من غيره وإلا فهو فتخه والفرو شرط إطلاقه على مسماه الصوف وإلا فهو جلد والريطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قطعة واحدة فإن كانت ملفقة من قطعتين فهي ملاءة والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين ازار ورداء وإلا فهو ثوب والأريكة لا تقال على السرير الا إذا كان عليه حجلة وهي متى تسمى بشخانة وخركاه وإنا فهو سرير والنطيمة لا تقال للجمال الا إذا كان فيها طيب وإنا فهي عير والنفق لا يقال الا لما له منفذ وإنا فهو سرب والعين لا يقال للصوف الا إذا كان مصبوغا وإنا فهو صوف والخدر لا يقال إلا لمجتمع على المرأة وإلا فهو فتير. والمحجم لا يقال للعصا إلا إذا كان محنية الرأس وإلا فهو, فهو عصا. والركية لا تقال على البئر إلا بشرط كون الماء فيها وإلا فهي بئر. والوقود لا يقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه وإلا فهو حطب. ولا يقال للتراب ثرى إلا بشرط نداوته. وإن فهو تراب ولا يقال من الرسالة مغلغلة إنا إذا حملت من بلد إلى بلد وإنا فهي رسالة ولا يقال من الأرض قراح إما إذا هدئت من الزراعة ولا يقال من هروب العبد إباق إنا إذا كان هروبه من غير خوف ولا جوع ولا جهد وإنا فهو هروب والريق لا يقال له رضاب إما إذا كان في الفم فإذا فارقه فهو بساق ومساق، والشجاع لا يقال له كمي إما إذا كان شاك السلاح وإلا فهو بطل وفي تسميته بطلا قولان أحدهما لأنه تبطل شجاعته قرنه وضربه وطعنه والثاني لأنه تبطل شجاعة الشجعان عنده فعلى الأول فعل بمعنى فاعل وعلى الثاني فعل بمعنى مفعول وهو قياس اللغة والمعير لا يقال له راوية إلا بشرط حمله للماء والطبق لا يسمى مهدى إلا أن يكون عليه هديه والمرأة لا تسمى غاينة إلا بشرط كونها في الهودج هذا في الأصل وإلا فقد تسمى المرأة ضعينه لم تكن في هدج ومنه في الحديث فمرت ظن يجرين والدلو لا يقال له سجل إلا ما دان فيه ماء ولا يقال له ذنب إلا إذا امتلأت به والسرير لا يقال له نعش إلا إذا كان عليه ميت والعظم لا يقال له عرق إلا إذا اشتمل عليه لحم والخيط لا يسمى سمطة إلا اذا كان فيه خرز ولا يقال للحبل قرن إلا إلى قوم فيه اثنان فصاعدا والقوم لا يسمون رفقه إلا إذا انضموا في مجلس واحد وسير واحد فإذا تفرقوا زالها من اسم ولم يزل عنهم اسم الرفيق والحجارة لا تسمى ردفا إلا إلى حميت بالشمس أو بالنار والشمس لا يقال لها غزلة إلا عند ارتفاع النار والثوب لا يسمى المطرفة الا إذا كان في طرفيه علمان والمجلس لا يقال له النادي إلا إذا كان أهله فيه والمرأة لا يقال لها عاتق إلا إذا كانت في بيت أبويها ولا يسمى الماء الملح أجاجة الا إذا كان مع ملوحته مر ولا يقال للسير الطاع الا إذا كان معه خوف ولا يقال للفرس محجل إلا إذا كان البياض في قوائمها كلها أو أكثرها وهذا باب طويل لم تقصيناه فكذلك لا يقال للطهر قرء إلا إذا كان قبله دم وبعده دم فأين في هذا ما يدل على أنه حيض قالوا وأن قولكم إنه لم يجئ في كلام الشارع إلا للحيض فنحن نمنع مجيئه في كلام الشارع للحيض البته فضلا عن الحصر قالوا إنه قال للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك فقد أجاب الشافعي عنه في كتاب حرملة بمن فيه شفاء وهذا لفظه قال وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن عليه أن الأقراء الحيض واحتج بحديث سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في امرأة استحيضت تدعو الصلاة أيام أقرائها قال الشافعي رحمه الله ومن حدث بهذا سفيان قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبع الصلاة عين الميالي والأيام التي كانت بحيظهم أو قال أيام أقرائها الشك من أيوب لا يدري قال هذا أو هذا فجعله هو حديثا على ناحية ما يريد فليس هذا بصدق وقد أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنظر حيث النيال والأيام التي كانت تحيبهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم لتبعي الصلاه ثم لتغتسل ولتصلي ونافع احفظ من سليمان بن أيوب من أيوب وهو يقول بمثل أحد معني أيوب أن لي هم انتهى كلامه قالوا وأن رسلال بقوله تعالى ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في ارحامهن وأنه الحيض أو الحدل أو كلاهما فلا ريب أن الحيض داخل في ذلك ولكن تحريم كتمانه لا يدل على أن القروء المذكورة في الآية هي الحيض فإنها إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة فإذا أرادت كتمان القضاء العدة لأجل النفقة أو غيرها قالت لم أحب فتنقضي عدتي وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتها وحينئذ فتكون دلالة الآية على أن القروء الأظهار أظهر ونحن نقنع باتفاق الدلاله بها وإن بيت إلا الاستدلال فهو من جانبنا أظهر فإن أكثر المفسرين قالوا الحيض والولاده فإذا كانت العدة تنقض بظهور الملادة فهكذا تنقضي بظهور الحيض تسوية بينهما في إتيان المرأة على كل واحد منهما. وأن استدلالكم بقوله تعالى: واللّا إِسْنَم مِنِ النَّحِيدِ النِّسَاءِ من إِن رَتَنْتُمْ فَعِبْتُهُمْ ثَلَاثَةُ أَشْرَعْ فَجِعَلَ كُلَّ شَهْرٍ بِإِزَاءِ حِيضَ فَلِيسَ هذَا مِصَرِيحٌ فِي أَنِّ الْقُرْوَةُ من الحيض شرطا في الاعتداد بالأشهر. فمعدمت حائضة لا تنتقل إلى عدة الآيسات وذلك أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع الحيض ولا تكون بدونه فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنها طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضة فهو حديث لو فهو حديث لو استدلنا به عليكم لم تقبلوا ذلك منا فإنه حديث ضعيف المعلول قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث المظاهر ابن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى والمظاهر ابن أسلم هذا قال فيه أبو حاتم الرازي منكر الحديث وقال يحيب معين ليس بشيء مع أنه لا يعرف وضعفه أبو عاصم أيضا وقال أبو داود هذا حديث مجهول وقال الخطابي أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث وقال البيهقي لو كان ثابتا لقلنا به إلا أن لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته، وقال الدار الصحيح عن القاسم بخلاف هذا ثم روى عن زيد بن أسلم قال سئل القاسم عن الأمة كم تطلق قال طلاقها ثنتان وإدتها حيضتان قال فقيل له هل بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فقال لا وقال البخاري في تاريخه مظاهر ابن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنه يرفع طلاق الأمة طلقتان وعدتها حضتان قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن مظاهر ثم لقيت مظاهرا فحدثنا به وكان أبو عاصم إضاعف مظاهرة وقال يحيى بن سليمان حدثنا بن وهب قال حدثني أسامر بن زيد بن أسلم أنه كان جالسا عند أبيه فاتاه رسول الأمير فقال إن الأمير يقول لك كم عدة الامه فقال عدة الأمة حيطتان وطلاق الحر الامه ثلاث وطلاق العبد الحر تطليقتان وعدة الحرة ثلاث حيط ثم قال للرسول أين تذهب قال أمرني أن أسأل القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله قال فأقسم عليك إلا رجعت إلي فأخبرتني بما يقولان فذهب ورجع إلى أبي فأخبره, فأخبره أنهما قال كما قال وقال له قل له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون وقال أبو القاسم ابن عساكر في أطرافه فدل ذلك على أن الحديث المرفوع غير محفوظ وأما استدلالكم بحديث بن عمر مرفوع طلاق الأمة ثنتان وإدتها حيضتان فهو من رواية عطية النساء العوفي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة قال الدار والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه سالم ونافع من قوله وروى الدار قطني أيضا عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعندتها عدة الأمة حيضتان قال والثابت بلا شك عن ابن عمر رضي الله عنه أن الأقراء الاطهار قال الشافعي رحمه الله أخبرني من منكم رحمه الله عن أن عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل المرأة فدخلت في الدم من الحلة الثالثة فقد ملأت من ولا تنسه ولا ينسها. قالوا فهذا الحديث مداره على ابن عمر وعائشته ومذهبه بلا شك أن الأقراء الأطرار فكيف يكون عندهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ولا يذهبان إليه قالوا وهذا بعلمه هو الجواب عن حديث عائشة الآخر أمرت بليرة أن تعتد ثلاثة حياط قالوا وقد روي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ أمرت أن تعتد وأمرت أن تعتد عدة الحرة وأمرت أن تعتد ثلاث حيض فلعل رواية من روا ثلاث حيض محمولة على المعنى ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول الأقراء الأطهار وأعجب من أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أئمة ولا يخرجه أصحاب الصحيح ولا المساند ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعها ولا الأئمة الأربعة. وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه؟ ولا سيما من هذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهرة ولا شك أن بريرة أمرت عمر أن تعتد وأما أنها أمرت بثلاث حيض، فهذا لو صح لم نعده إلى غيره، ولا بادرنا إليه. قالوا وأما لكم بشأن الاستبراء فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة وهو ظاهر النص الصريح فلا وجه الاشتغال بالتعلل بالقول إنها تستبرأ بالطهر فإنه خلاف ظاهر نص رس رسول صلى الله عليه وسلم وخلاف القول الصحيح من قول الشافعي وخلاف قول الجمهور من الأمة فالوجه العدول إلى الفرق بين البابين فنقول الفرق بينهما ما تقدم أن العدة واجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه وهو الطهر بأنها تتكرر فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء قولكم لو كان الأقراء كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرأ الأول دلالة لأنه لو جامعها ثم طلقها فيه حسبت بقيته قرأة ومعلوم قطعا أن هذا الطهر لا يدل على شيء فجوابه أنه إذا طهرت بعد الطهرين كاملين صحت دلالته بالدمامه إليهما قولكم إن الحدود والعلامات والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره جوابه أن الطهر إذا احتوشه دم كان كذلك وإذا لم يكن قبله دم ولا بعده دم فهذا لا يعتد به البتة؟ قالوا ويزيد ما ذهبنا إليه قوة أن القرأة هو الجمع وزمان الطهر أولى به فإنه حينئذ يجتمع الحيض وإنما يخرج بعد جمعه قالوا وإدخال التاء في ثلاثة قروء يدل على أن القرء مذكر وهو الطهر فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة فهذا محتج به أرباب هذا القول استدلالا وجوابا وهذا موضع لا يمكن فيه التوسط بين الفريقين إذ لا توسط بين القولين فلا بد من التحيز إلى أحد الفئتين ونحن متحيزون في هذه مسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم إن القرأ الحيض وقد تقدم رسلال على صحة هذا القول فنجيب عما عارض به أربع القول الآخر ليتبين ما رجحناه وبالله التوفيق فنقول أن نستجنالكم بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهم فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم فإن المراد طلاقها قبل العدة ضرورة إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة فإن هذا ما تضمنه لكون النام للظرفية بمعنى في فاسد المعنى إذ لا يمكن إيقاع الطلاق في العدة فإنه سببها والسبب يتقدم الحكم وإذا تقرر ذلك فمن قال الأقراء الحيض فقد عمل بالآية وطلق قبل العدة فإن قلتم ومن قال إنه الأطهار فالعبة تتعقب الطلاق فقد طلق قبل العدة قلنا فبطل احتجاجكم حينئذ وصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيها وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآية لكن إرادة الحيض أرجح وبيانه أن العدة فعله مما تعد يعني معدودة لأنها تعد وتحصى كقوله وأحسن عدة والطفل الذي قبل الحيضة مما يعد ويحصى فهو من العدة وليس الكلام فيه وإنما وإن الكلام, الكلام في أمر آخر وهو دخوله في مسمى القرء الثلاثة المذكورة في الآية أم لا فلو كان النص فطلقوهن لقرؤهم لكان فيه تعلق قلنا امران قوله تعالى يتربصن لقرؤهم وكان فيه والثاني قوله فطلقوهن لعدتهن ولعيب ان اطاء افعل كذا لثلاث بقين من الشهر انما يكون المامور منتثلا اذا فعله قبل مجيء الثلاث وكذلك إذا قال فعلته لثلاث مضين من الشهر إنما يصدق إذا فعله بعد مضي الثلاث وهو بخلاف حرف الظرف الذي هو فيه فإنه إذا قال فعلته في ثلاث بقينا كان الفعل واقعا في نفس الثلاث وهما نكتة حسنة وهي أنهم يقولون فعلته لثلاث, لثلاث ليال خلون أو بقينا من الشهر وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهر أو في ثانيه أو ثالثه فمتى أرادوا مضي الزمان أو استقباله أتوا باللام ومتى أرادوا وقوع الفعل فيه أتوا بفيه وسر ذلك أنهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضى أو بما يستقبل وإذا أراد وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له وهي أداة فيه وهذا خير من قول كثير من النحاة إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم كتبته لثلاث بقين وقوله فطلقوهن وبمعنى بعد كقولهم لثلاث خلون وبمعنى فيه كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه والتحقيق أن اللام على بابها للاختصاص بالوقت المذكور كأنهم جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعا لاختصاصه به فكأنهم لذوا فتأمله وفرق آخر وهو أنك إذا أتيت نيان لم يكن الزمان مذكور بعده إلا ماضيا أو منتظرا ومتى أتيت نفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارما للفعل وإذا تقرر هذا من قواعد العربية فقوله تعالى فطلقوهن لعبتهم معناه الاستقبال عبتهم لا فيها وإذا كانت العبت التي يطلق لها النساء مستقبرة بعد الطلاق فالمستقبل بعدها إنما هو الحيد، فإن الطاهر لا تستقبل الطهرى إذ هي فيه وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها هذا المعروف لغة وعقلا وعرفا فإنه لا يقال لمن هو عافية هو مستقبل العافية ولا لمن هو في أمن هو مستقبل الأمن ولا لمن هو في قبض مغلته وإحرازه هو مستقبل المغل وإنما المغضوب لغة وعرفة أن يستقبل شيء من هو على حال ضده وهذا أظهر من أن نكثر شواهده فإن قل فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقا للعدة عند من يقول الأقراء الأطهار لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيها قلنا نعم يلزمهم ذلك فإنهم لو كان أول العدة التي تطلق لها المرأة هو الطهر لكان إذا طلقها في أثناء الحيض مطلقا للعدة لأنها تستقبل الطهر بعد ذلك الطلاق فإن قول الله المعنى فيه والمعنى فطلقوهن في عدتهن، وهذا إن يمكن إذا طلقها في الطهر بخلاف ما إذا طلقها في الحيض قيل الزواب وجهين أحدهما أن الأصل عدم الاشتراك في الحروف والأصل إفراد كل حرف بمعناه فدعوى خلاف ذلك مربوية بالأصل الثاني أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفا من زمن الطلاق فيكون الطلاق واقعا في نفس العدة ضرورة صحة الظرفية كما إذا قلت فعلته في يوم الخميس من الغالب في الاستعمال من هذا أن يكون بعض الظرف سابقا على الفعل ولا ريب في هذا فإن العدة تتعقد الطلاق ولا تقارنه ولا تقدم عليه قالوا ولو سلمنا أن اللام معنى فيه وساعد على ذلك قراءة ابن عمر رضي الله عنه وغيره فطلقوهن في قبل عدتهن، فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون القرء هو الظهر فإن القرأ حينئذ يكون هو الحيض وهو المعدود والمحسوب وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعا وضمنا لوجهين أحدهما أن من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر فإذا طيرة تربص ثلاث حيض وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص كما لو لرجل يا أقل هنا ثلاثة أيام وهو في أثناء ليله، فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما ولو قيل له في النهار أقم ثلاثة ليال دخل تمام ذلك النهار تبعا للليلة التي تليه الثاني أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله فكان الطهر مقدمة وسابا لوجود الحيض فإذا علق الحكم بالحيض فمن لوازمه ما لا يوجد الحيض إلا لوجوده وبهذا يظهر أن هذا أبلغ من الأيام وليالي فإن الليل والنهار متلازمان وليس أحدهما سببا من وجود الآخر وهذه الطهر سبب الاجتماع الدم في الرحم فقوله سبحانه وتعالى لعدتهم أي لاستقبال العدة التي تتربصها وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار التي قبلها فإذا طلقت في أثناء الطهر فقد طلقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة وتلك العدة هي الحيض بما قبلها من الأطهار بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة فإنها لم تطلق العدة تحسبها لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا تبع لأصل وإنما تسمى عدة لأنه تحبس فيها عن الأزواج إذا عنف هذا فقوله ونضع المبعزين القسط ليوم امتيامه يجوز أن تكون اللام لام التعليم أي لأجل يوم امتيامه وقد قيل إن القسط منصوب على أنه مفعول له أي نضعه لأجل وقد استوفى شروط نسبه وأن قوله تعالى أقم الصلاة لبلوك الشمس فليست اللام بمعنى في قطعة بل قيل إنه لام التعليم أي لأجل دلوك الشمس وقيل إنها بمعنى بعد فإنه ليس المراد إقامتها وقتاً بيوكي سواء فسر بالزوال أو الغروب وإنما يؤمر بالصلاة بعده ويستحيل حمل آية العدة على ذلك وهكما يستحيل حمل آية العدة عليه إن يصير المعنى فطلقوهن بعد عدتهن فلم يبق إلا أن يكون المعنى فطلقوهن لاستقبال عدتهم ومعلوم من انها إذا طلق الطاهرة استقبلت العدة بالحيد ولو كانت الأقراء الأطهار لكانت السنة أن تطلق حائدا لتستقبل العدة بالاطهار فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرة لتستقبل عدتها بعد الطلاق فإن فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلت عدتها بعد الطلاق من فصل ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتى ينقبل الطهر قيل كلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن يحمل على فائدة مستقلة وحل الآية على معنى فطلقوهن طلاقا تكون عدته بعده لا فائدة فيه وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى فطلقوهن طلاقا يستقبلن فيه العدة لا يستقبلن فيه طهرا لا تعتد به فإنها إذا طلقت حائضا استقبلت طهرا لا تعتد به فلم تطلق لاستقبال لا العدة ويودخه قراءة من قرأ فطلقوهن في قبل عدتهم وقبل العدة هو الوقت الذي يكون بين يدي العدة تستقبل به تقبل الحائض يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه لقيل في أول عدتهم فالفرق بين بين قبل الشيء وعوله وأن قولكم لو كانت القرؤ هي الحيض لكان قد طلقها قبل العدة قلنا أجل وهذا هو الواجب عقلا وشرعا فإن العدة لا تفارق الطلاق ولا تسبقه بل يجب تأخرها عنه قولكم وكان ذلك تطويلا عليها كما نطلقها في الحيض قيل هذا مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها وكثير من الفقهاء لا يرضون هذا التعليل ويفسدونه بأنه لم رضيت بالطلاق فيه واختارت التطويل لم يبح له ولو كان ذلك لأجل التطويل لم تبح له بلضاها كما يباح إسقاط الرجعة الذي وحق حق المطلق متراضيهما بإسقاط الرب العوض وبدونه في أحد القولين وهذا هو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك ويقولون إنما حرم طلاقها في الحيض لأنه طلقها في وقت رابة عنها ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليها فالتطويل مضر أن يطلقها حائضا فتنتظر مضي الحيضة والطهر الذي يليها ثم تأخذ في العدة فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق وأما إذا طلق طاهرا فإنها تستقبل العدة عقيبا قضاء الطهر فلا يتحقق التطوير وقولكم إن القراء مشتق من الجمع وإنما يجمع الحب في زمن الطهر عنه ثلاثة أجوبة أحدها أن هذا من والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب الوائم من معتل من قرأ يقري كقضى يقضي والقرأ من المهوز من بناة الهمز من قرأ يقرأ كان ينحر وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون قريت الماء في الحوض أقله أي جمعته، ومنه سميت القرية ومنه قرية من للبوت الذي تجتمع فيه لأنه يقلها أي يدمها ويجمعها وأما المهوز فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد ومنه قراءه القران لان قارئه يظهره ويخرجه مقدارا محدودا لا يزيد ولا ينقص ويدل عليه قوله إن علينا جمعه وقرانه ففرق بين جمع والقران ولو كان واحدا لكان تكريرا محضرا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فاذا قراناه فاتبع قرآنه فاذا بيناه فجعل قراءته نفس اظهاره وبيانه لا كما زعم أبو عبيب أن القرآن مشتق من الجمع ومنه قولهم ما قرأت هذه الناقة سلاقط وما قرأت جنينا هو من هذا الباب أي ما ولدته وأخرجته وأظهرت ومنه فلان يقراك السلام ويقرأ عليك السلام هو من الظهور والبيان ومنه قولهم قرأت المراه حيضة أو حيضتين أي حاضة مرأة لأن الحيض ظهور من كان كامنا تظهور جنين ومنه قروء الثريا وقروء الريح وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح فإنهما يظهران في وقت مخصوص وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في كتب الاشتقاق وذكره أبو عن وغيره ولا ريب أن هذا المعنى في الحيض أظهر منه في الطهر. قولكم ان عائشه رضي الله عنها قالت القروء الاطهار والنساء اعلم بهذا من الرجال فالجواب ان يقال من جعل النساء اعلم من مراد الله من كتابه وافهم لمعناه من ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وابي الدرداء رضي الله عنهم واكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزول ذلك في شأنهم لا يدل على أنهن أعلم به من الرجال وإلا كانت كل آية نزلت في النساء تكون النساء أعلم بها من الرجال ويجب على الرجال تقليدهن في معناها وحكمها فيكن أعلم من الرجال بآية الرضاع وآية الحيض وتحريم وطء الحائض وآية إعدة المتوفى عنها وعاية الحمل والفصال ومدتهما وعاية تحرين إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيها وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بهم وفي شأنهن نزلت ويرضب على الرجال تقليدهن في حكم هذه الآيات ومعناها وهذا لا سبيل إليه البته وكيف ومدار العلم بالوحي على والمعرفة وغفور العقل والرجال أحق بهذا من النساء وأوفر نصيبا منه ولا يكاد يختلف الرجال والنساء في مساله الا والصواب في جانب الرجال وكيف يقال ان اختلفت عائشه وعمر بن الخطاب وعلي وابي طالب وعبد الله بن مسعود في مساله ان الاخذ بقول عائشه رضي الله عنه اولى وهل اولى ان إلا قول فيه خليفتان راشدان وان كان صديق علمها حكي عنه فذلك القول مما لا يعدوه الصواب البتة فإن النقل عن عمر وعلي ثابت وأما عن الصديق ففيه غرابة ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل عمر وعلي وابن مسعود وابي الضرباء وابي موسى فكيف نقدم قول أم المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء ثم يقال فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاء الكبير ينشر الحرمة ويثبت المحرمية ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقد خالفها غيرها من الصحابة وهي روت حديث التحريم به فهل قلتم النساء أعلم بهذا من الرجال ورجحتم قولها على قول من خالفها؟ ونقول لأصحاب مالك رحمه الله وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى التحريم إلا بخمس رضعات ومعها جماعة من الصحابة وروت فيه حديثين فهلا قلتم النساء أعلم بهذا من الرجال وقدمتم قولها على قول من خالفها